اربعه تو ان أربعة أربعة في المدرسه في المدرسة هي هي هي هي هي هي هي نحن في المدرسة. نحن في المدرسة. عندنا صف. عندنا درس. هؤلاء هم التلاميذ. هؤلاء هم التلاميذ. Tio, estas la instruistino هذه هي المعلمة هذه هي المعلمة Tio, estas la clase هذا هو الفصل هذا هو الفصل كي ين ماذا نعمل? ماذا نعمل? نحن نتعلم. نحن نتعلم. نيلارنس لينجون. نحن نتعلم لغة. نحن نتعلم لغه ميلارنس لأ angles. أنا أتعلم الإنجليزية. أنا أتعلم الإنجليزية. hispanan. أنت تتعلم الإسبانية. أنت تتعلم الإسبانية. لي هو يتعلم الألمانية. هو يتعلم الألمانية. لي نحن نتعلم الفرنسية أنتم تتعلمون نحن نتعلم الفرنسية في ليرناس لإيطالا أنتن تتعلمن الإيطالية أنتم تتعلمون الإيطالية في ليرناس لروسا هم يتعلمون حضرتكم تتعلمون الروسية. هم يتعلمون الروسية. <تصفيق> تعلم اللغات شيء ممتع. اللغات ممتع. نحن نريد. أن نفهم الناس. نحن نريد أن نفهم الناس. نريد ان نتكلم مع الناس. نريد أن نتكلم مع الناس.